بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل 121. أتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ويقيمون <تصفيق> الصلاة 119. وإنما يساقون إلى الموت وهم ينظون 110. وإذ يعدكم الله إحدى 129. تغيثون ربكم فاستجاب لكم 119. إذ يوحي ربك إلى and uh you -huh. Yeah ва ан Yeah. 129. خافون أن на 129. قالوا قد سمعنا 129. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 120. 119. وإن يعودوا فقد مضت سنة ва лизи da ka vinau sori a vimo min la va إن الله <سؤال> ألف <سؤال> بينهم إن مَا هُوَ عَنْكُمْ وَعَالِمَ أَنَّ فِيكُمْ يرتضي ظلم مائتين 117. لو مِنَ كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 119. إن الله غفور رحيم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خَيْرًا لَّن تُكَفَّأَ كَذَلِكَ خُذِ الله عليم حكيب 112. إن الذين آمنوا 119. والذين آووا ونصروا أولئك بعض هم วันân